عيوني تشتاق له والقلب يحن له عيوني تشتاق والقلب يحن حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد افديه بعمري كله عيوني تشتاق له والقلب يحن حنوبك لفراق الهادي المكي والجذع حنوبك لفراق الهادي المكي شو بعد هالشي قلبنا مطحنه يجري والجمل جيله يبكي دمعو على خدو يجري عن "Imiernie